اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا اللهم ارحمنا إذا كفنونا اللهم ارحمنا إذا حملونا على أكتافهم وساروا بنا إلى قبورنا وأغلقوا علينا أبوابها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمتك علينا وأنزل عفوك علينا.